لا يقد نمات عيون وتيقضت أيضا عيون نمات عيون الخائنين وعين نجم كلام نجمك لا تخور مولايا قد نمات عيون وتيقضت أيضا عيون نمات عيون الخائنين وعين نجمك لا تخور أهية عن الدنيا الخاونس ترى أذى لا فلم ترى وهي في سجود نفسي فلم ترى وهي يترسف في سجود.